بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين اللهم آ م ي ن قال الشاعر شمس بن مالك الملقب بالشنفره في ل ا م ي ت ه لعمرك ما ب ا ل أ ر ض ضيق على امرئ سرى راغبا ً او راهبا ً وهو يعقل والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه واصحابه واتباعهم باحسان إ ل ى يوم الدين اما بعد قول ا ل ش ن ف ر لعمرك ما ما إيش ما ب ا ل أ ر ض ضيق على الفتى على امرئ سارى ل بالأرض ضيق ع م راغبا ئ سرى ر أ و راهبا وهو يعقل قوله لعمرك ما ب ا ل أ ر ض ضيق على امرئ أ ي ش د ة على امرئ أ ي على ا ل إ ن س ا ن أ ي أ ن الضيق يرتفع عنه إ ذ ا سرى ولذلك قال ب ع د ه على امرئ سرى أ ي سار في الليل خارجا ً من المحل الذي هو فيه إ ل ى محل آ خ ر ف إ ن ه لا يجد ضيقا في المكان الذي سيذهب إ ل ي ه ما للمرء ما على المرء ضيق ما على المرء على ضيق هذا المرء سرى اي سار ر ى في ي في الليل ラーリバン。 أ و راهبا أ و سرى وهو يرهب شيئا معناه أ ن ه يسري من البلد الذي هو فيه الى بلد اخر, وهو وهو آخر ومشيه وصراه من هذا البلد الذي هو فيه ل ل ر ه ب ة يرهب يخاف شيئا في المكان الذي هو فيه فيخرج راغبا في ا ل أ ر ض التي ينتقل إ ل ي ه ا فهو ع ن د ف ه محاط ب ر غ ب ة و ر ه ب ة ر غ ب ة في الانتقال و ر ه ب ة من الشيء الذي في المكان المنتقل عنه إ ل ى غيره اذا ل ل قال س ر ى راغبا في الذهب أ و راهبا من شيء وراءه يخاف القلى كما تقدم يقول إ ذ اذا كان إ خرج الانسان هكذا من, من أ ر ض فما عليه ضيق بعد ذلك م ا عليه ضيف بعد ذلك ضيق ر ى راغبا أ و راهبا وهو يعقل وهو ي ع ق ل أي والحال أ ن ه في خروجه هذا و س ر ا ه وهو يرغب في شيء ويهاب من شيء ف إ ن ه إ ذ ا كان مع العقل عنده عقل لماذا خرج إ ذ ن فهذا لا يكون عليه ضيق بعد ذلك هذا معنى هذا البيت وفي قوله س ر ى شيء يقال له م ر ا ع ا ة النظير في فن علم المعاني وذلك ل أ ن ه قال س ر ى السرى هو المشي في الليل كما تقدم ل أ ن ه تقدم قبل هذا البيت أ ن ه ذكر قوله والليل مقمر والليل مقمر الليل و ا ل إ ق م ا ر يناسبهما السرى فالسرى يكون في الليل والليل مقمر فهذا يقال له م ر ا ع ا ة النظير يتناسب ذكره يناسب ت ذكر السرى او السرى لذكر الليل وهو مقمر كما تقدمت نعم هذا معنى البيت و تركنا العراب نعم وليد... وليدونكم أ ه ل و ن سيد عملس و أ ر ق ط زهلول وعرفاء جيال نعم قوله ولي دونكم أ ه ل و ن سيد عملسوا وارقط زهلول وعرفاء جيال هذا, هذا البيت اخر قال ولي دونكم أ ه ل و ن أ ي لي غيركم أ ه ل و ن أ ي لي أ ه ل و ن غيركم وجدت أ ه ل ي ن ا غيركم أ ر و ح اليهم هذا معناه ولي دونكم أ ه ل و ن هؤلاء ا ل أ ه ل و ن ا ل ذ ي ن وجدهم دون هؤلاء من هم فسرهم أ و بينهم فقال أ ه ل و ن سيد عملسوا نوع أ و ل من أ ن و ا ع ا ل أ ه ا ل ي سيد أ ي ذ ي ب فالسيد في ل غ ة العرب الذئب عملس أ ي قوي على السير السريع هذا معنى العملس قوي على السير السريع أ و يقال العملس وصف للذئب و أ ن ه الذئب الخبيث هذا, هذا النول أ و ل من أ ه ل ه سيد عملس والثاني و أ ر ق ط زهلول أ ر ق ط اي نمر نمر يقال للنمر أ ر ق ط وهذا وصف غلب في فن الصرف غ ل ب ة ا ل أ س م ا ء أ ص ل ه وصف مشتق لكن يطلق على النمر ك أ ن ه اسم له كاصبح جامدا ولذلك يقال غلب غلبه ا ل أ س م ا ء و ا ل ر ق ط ة في لسان العرب لون أ س و د يشوبه بياض أ و بياض يشوبه س و ا ت فيقال هذه ر ق ط ة و إ ذ ا كان هذا اللون في أ ي شيء يقال لذلك الشيء أ ر ق ط وهذا اللون موجود في, في النمر فلذلك يقال للنمر أ ر ق ط وقوله زهلول ص ف ة ل أ ر ق ب أ ي زهلول أي أ م ل س جسمه أو ج س اذا لو وضعت و يدك على جسم النمر تجد ه ذ الجلد ا س م أو ا ج ل مع الشعيرات ناعمه ة تجد الجلد ا ن ع هذا معنى قوله زهلول أ ي ناعم أ م ل س و أ ر ق ط زهلول وعرفاء جيئل عرفاء هذا الضبع التي لها عرف أ ي شعر العنق فالعرفاء وصف لمؤنث ومذكره أ ع ر ف وهذا أ ي ض ا يغلب غ ل ب ة ا ل أ س م ا ء أ ي ضبع ذو أ و ذات شعر في العنق يقال عرفاء وجيئل كذلك هذا جيال يقال جيال و ج ي ا ل ة والجيال هذا وصف أ ي ض ا إ ل ا أ ن ه يراد به هذا الذي تقدم قبله وهو العرفاء فيكون ذكره بعد عرفاء بدلا أ و عطف بيان فهو ومثل هذا في ل غ ة العرب إ ذ ا ذكروا كلمتين وراء بعضهما وهما بمعنى واحد فيقصدون من هذا التوكيد وهذا كثير جدا في ق ص ي د ة الشنطره يؤكد يؤكد وهكذا ويقال ج ي ئ ل و ج ي ئ ل ت م وهي ا ل ض ب و أ ي ض ا هؤلاء هم أ ه ل ه وفي هذا أ ي ض ا من ا ل ب ل ا غ ة ما يقال فيه حسن التقسيم حسن التقسيم ل أ ن ه قسم هؤلاء ا ل أ ه ل ق س م ة ج ي د ة س ي د عملس ا س هذا القسم ا ل أ و ل و أ ر ق ط ز ه ل و ن هذا القسم الثاني و ع ر ف ا ء جيئا هذا القسم ا ل ث ا ل ث وهذه ا ل أ ق س ا م كلها بدل بدل تفصيل من قوله أ ه ل و ن ولي دونكم أ ه ل و ن من هم سيد عملس و أ ر ق ط زهلول وعرفاء جيال في فيكون فتكون هذه كلها بدلا من قول أ ه ل ي ن ذكر أ ه ل ه الجدد الوحوش سبحان الله نعم ايش بعضهم نعم هم ا ل أ ه ل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا, لديهم ولا, ولا, ولا الجاني لما جر يخذل نعم هم ا ل أ ه ل شوف قال هم ا ل أ ه ل وهذا هو ف ص ي ح جدا و إ ن ك ا ن مجرما ف ص ي ح جدا فقال هم ا ل أ ه ل أ ي من تقدم ذكرهم أ و ما تقدم ذكرهم للوحوش هم ا ل أ ه ل لا غير فهم مبتداون و ا ل أ ه ل خبر وهم ا مع معرفتان م ع و إ ذ ا ع ر ف ا ل جزء المبتدا والخبر دل هذا على الحصري ح ص ر هم ا ل أ ه ل كانوا يقول و ا هم ا ل أ ه ل لا غير لا أ ن ت م لانه في حصر ثم بين ما لهؤلاء الاهل من وصف فقال لا مستودع السر ذائع لديهم أ ي وصفهم أ ن ك لو ع ط ي ت ه م أ و ذكرت لهم سرا سرا من ا ل أ س ر ا ر يحفظون هذا السر ولا يشيعونه ثم ما ت ك ل م ولا شيء يقول هكذا لا مستودع السر ذائع لديهم اي السر المستودع عندهم لا يذيعونه هذا من أ و ص ا ف ه من م أ و ص ا ف هؤلاء الوحوش الذين أ ص ف و ا أ ه ل ه لا م س ت و د ع السر ذائع لديهم ولا الجاني هذا الوصف الثاني ولا الجاني بما جر يخذل اي ولا يخذل الجاني بما جرى اي إ ذ ا جنيت فيهم والجاني هنا اسم فاعل من جنا يجني ج ن ا ي ة إ ذ ا اذا, إذا اتى شيئا قبيحا ج ن ا ي ة كما هو معروف الجاني بينهم لا يخذلونه أ ي يحفظونه ويؤوونه ولا يطردونه ولا يخلعونه كما أ ن ت م خلعتموني يقول ح ا ك ي و ل ل ج ا ن ي بما جر يخذل أ ي بسبب جنايته لا يخذل والخذلان في ل غ ة العرب والخذلان بكسر الخاء خذله يخذله خذلانا وخذلا أ ي تركه ولم ينصره تركه مع نفسه دون ن ص ر ه هذا معنى خذل في ل غ ة العرب فيقول هؤلاء الوحوش لو كنت بينهم و أ ن ا س أ ك و ن بينهم س أ ك و ن فيهم لو جنيت فيهم ما يطردونني ولا يخلعونني و أ ن ت م يقصد قومه خلعتموني وهؤلاء لا ي خ ل ع و ن هذا مراد المهر سبحان الله افهموا هذا في كلام العرب عموما هم كما تقدم قلنا في ا ل أ ل ف ا ظ ما أ ف ص ح فصها جدا جدا لكن المعاني ت ا ر ة تجدها ض ح ل ة ض ح ل ة ل ا س م إ ذ ا لم يكن مسلما أ و كذا مثلا فتجد ت ا ر ة ض ا ل ة في المعاني هذا موجود في أ ش ع ا ر العرب ب ك ث ر ة نعم نعم قد تجد معاني ج ي د ة في ا ل أ خ ل ا ق أ و في العش في الكرم و ا ل ش ج ا ع ة وما أ ش ب ه ذلك والوفاء ب ا ل ع ه د تجد هذا وتجد أ ي ض ا معاني ليست ق و ي ة نعم、م. وكل أ ب ي باسل غير أ ن ن ي اذا عرضت اولى الطرائد أ ب س ل قوله وكل أ ب ي أ ي هؤلاء الوحوش أ ه ل ه الجدد كل واحد منهم أ ب ي أ ي ممتنع عن الضيم أ ب ي ممتنع عن الضيم لا, يأ... لا يرضى ا ل ظ ل ما يعرفون أ ن ت... تذلهم أ و كذا هذا المعنى قولي ابي وكل أ ب ي باسل باسل أ ي شجاع أ ي كل واحد منهم شجاع غير أ ن ن ي ا ل آ ن ي أ ت ي بوصف يستثني نفسه بهذا الوصف منهم ب أ ن ه يفضلهم في هذا الوصف وهو قوله غير أ ن ن ي إ ذ ا عرضت أ و ل ى الطرائد أ و ل الطرائد ابصر اي هم مع كونهم أ ب ا ه وشجعانا لكنني أ ن ا أ ب ص ل اي اكون أ ك ث ر منه ش ج ا ع ة إ ذ ا عرضت أ ي ظهرت اولى الطرائد الطرائد جمع ط ر ي د ة و ا ل ط ر ي د ة ما تطرده من صيد أ و غيره في ا ل غ ا ب ة يقال ط ر ي د ة إ ذ ا فعيده بما لا مفعوله إ ذ ا ظهرت اولى الطرائد ف أ ن ا أ ب س ل أ ي أ ك و ن أ ش ج ع منه وفي هذا إ ش ا ر ة منه إ ل ى أ ن ه يفوق هؤلاء الوحوش في الجري على قدميه وكان كذلك كان عداء يسبق الخيل برجله إ ذ ن فيبين هذا هنا فيشير إ ل ى هذا الوصف له أ ن ه إ ذ ا عرضت أ و ل ى الطرائد ما يصادف ه و يبثل يطبع هذه ا ل ط ر ي د ة ويلحقه من رجله هذا المراد شف لانظر لأ المعنى هذه المعاني لكن ا ل أ ل ف ا ظ سبحان الله والتركيب ما أ ق و ى افهم هذا نعم و إ ن م د ة ا ل أ ي د ي إ ل ى الزاد لم أ ك ن ب أ ع ج ل ه م إ ذ اجشع أ القوم أ ع ج ل و ا و إ ن م د ة ا ل أ ي د ي هذا وصف آ خ ر ا ل آ ن يذكر أ و ص ا ف نفسه و إ ن م د ة ا ل أ ي د ي إلى اي ل ز ا د أ إ ذ ا جلست مع ناس على م ا ئ د ة و أ ر د ن ا الشروع في ا ل أ ك ل و ب د أ الناس يمدون ايديهم الى الطعام لم أ ك ن ب أ ع ج ل ه م أ ي لا أ ك و ن عجلهم لا أ س ب ق ه م و أ د خ ل ي د ي في, في الصحن قبلهم و إ ن مدت ا ل أ ي د ي إ ل ى الزاد و ا ل س ا د في ل غ ة العرب والطعام المعد ل ل أ ك ل حضرا وسفرا هذا, هذا معنى الزاد في ل غ ة العرب كما قال بعضهم إ ذ ا ما صنعت الزاد من ا ل ج ا ه ل ي ن أ ي ض ا ي ن ص ه أ و يوصي زوجته فيقول ل أ ن ه م كان فيهم كرم فقال إ ذ ا ما صنعت الزاد ف ل ت م س ي له أ ك ي ل ا ف إ ن ي لست آ ك ل ه وحدي أ خ ا ص ف ر أ و جار بيت ف إ ن ن ي أ خ ا ف مذمات الحوادث من بعدي ينصح أ و يوصي زوجته ب ه ذ ا ف ه ذ ا من كرمه لا شك إ ذ ن فهنا يقول هذا الشنفر ل م د ة ا ل أ ي د ي إ ل ى الزار إ ل ى الطعام لم أ ك ن ب أ ع ج ل ه م في مد اليد لا أ ف ع ل هذا إ ذ يعلم لماذا لا يمد يده و ي س ب ق إ ذ اجشع أ القوم أ ع ج ب أ ي أ ج ش ع القوم أ ش د ه م حرصا بحيث إ ن ش د ة الحرص هذا يجعل تصرفاته ليست سديده إ ذ ن فهو رجل سديد وذو خلق وما اشبه ذلك لم أ ك ن ب أ ع ج ل ه إ ذ ا أ ج ش ع القوم أ ع ج ل و ا اي عجل و أ ع ج ل و ا هنا معناه عجل وليس المراد به أ ف ع ل التفضيل كما تقدم ن ظ ي ر ك ل أ ن ه لو كان معناه أ ف ع ل التفضيل لفسد المعنى معنى ذلك يكون معناه لو كان ل أ ف ع ل التفضيل لكان معناه أ ن كلهم عاجلون لكنه هو لا يكون سابقا لهم في ا ل ع ج ل ة وهذا هو ما يريد هذا اذن ف أ ع ج ل هنا أ ف ع ل بمعنى اسم الفاعل عجل لا ي ر د بالتفضيل لفساد المعنى أ ي لا أ ك و ن عجله وهذا كثير في كلام العرب إ ذ ا أ ج ش ع القوم أ ع ج ل و ا نعم ومعنى البيت من هذه الجمله واضحه وما ذاك الا بسطه عن تفضل عليهم وكان الافضل المتفضل وما ذاك الا بسطه عن تفضل عليهم وكان الافضل المتفضل وما ذاك اشار ة إ ل ى عدم مد ّ يجي سابقا ل ل آ خ ر ي ن وما ذ ا ت ا ل ل ي تقدم إ ل ا ب س ط ة عن تفضلي أ ي إ ل ا س ع ة منه هو عن كرم تفضل أ ي إ ح س ا ن يقصد به ا ل إ ح س ا ن هنا يقصد به ا ل إ ح س ا ن هنا إ ل ا ب س ط ة عن تفضل عليهم أ ي تفضل عليهم أ ي أ ح س ن إ ل ي ه م ما المراد ب إ ح س ا ن ه اليهم هنا إ م ا أ ن يكون هو الذي أ ع د وجهز ا ل م ا ئ د ة و إ ذ ا أ ت ي بها وشرع في ا ل أ ك ل لا يستعجل في مد اليد ل أ ن ه يرى أ ن ه هو أ ت ى بالطعام و ي ت ف ض ل عليهم ويحسن إ ل ي ه م أ ي ض ا من كرم خلقه ولا يسبق يده الى الطعام هذا يحتمل, هذا, يحتمل المراد هذا يحتمل مراده بالتفضل ويحتمل المراد بالتفضل أ ن ه و إ ن لم يكن هو الذي أ ع د الطعام هذا لكنه على كل حال لا يسرع في مد يده إ ل ى الطعام وهذا أ ي ض ا إ ح س ا ن ل أ ن ه يحسن إ ل ي ه م في تركهم يبدؤون بالطعام ك أ ن هذا إ ح س ا ن أ ي ض ا هذا مراده وما ذاك إ ل ا ب س ط ة عن تفضل عليهم وكان ا ل أ ف ض ل المتفضل أ ي هذه تكمله وهذا في فن ا ل ب ل ا غ ة يسمونه التتميم التتميم ويخرج مخرج ا ل أ م ث ا ل في ل غ ة العرب كانوا م ث ل أ و ح ك م ة ع ا م ة فقال وكان المتفضل اي ل ل م ت ف ض أ وكان المتفضل ا ل أ ف ض ل أ ي المعروف أ ن المتفضل المحسن إ ل ى غيره هو الذي يكون أ ف ض ل منه إ ذ ن فهو أ ف ض ل منه م ل أ ن ه أ ح س ن إ ل ي ه م فهو يصف نفسه ب ه ذ ا وكان ا ل أ ف ض ل المتفضل نعم وإني كفاني, فقدة فقدة. وإن... واني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل, متعلل. واني هذا موضوع اخر معنى اخر واني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل و إ ن ي كفاني هو لما فارق هؤلاء ودخل في الوحوش يقول أ ن ا داخلت الوحوش وتركت هؤلاء فكفاني ف ق د أ ي وقاني فكفى هنا فعل متعد إ ل ى مفعولين ليس أ ص ل ه م ا مبتدا وخبرا ومعناه وقع ومنه قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال أ ي وقاهم القتال وحفظهم عنه فكفاه الرب مع الوقا ي و س ي م ف ع و ل ي ه و إ ن ي كفاني ف ق د م ن ليس جازيا كفاني هذا فاعله ي أ ت ي بعد ث ل ا ث ة أ ص ح ا ب بعد هذا البيت أ ي كفاني أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة فقد من ليس جازيا ولا في قربه متعلم فكفاني المفعول ا ل أ و ل هو الياء والمفعول الثاني فقد حتى يتضح المعنى والمفعول الثاني فقد ك ف اي ن فقد أي ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء كفتني خ و أو و ح ش ة وحشه فقد هؤلاء ل أ ه ل الذين كنت معهم لا استوحش هناك ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء جعلتني لا استوحش ل أ ن ي فارقت أ ه ل ي ودخلت في الوحوش لا استوحش ذلك فبين هؤلاء الذي ن تركهم فقال فقد من ليس فقد الذي ليس جازيا أ ي لا يجزيني لا يعطيني ل ي س جازيا بحسنى ب ح س ن أ ي لا يعطيني ح س ن ح س ن هنا مصدر كالحسن كالذكر والذكرى اي فقدهم الهم لا يجزونني بشيء جيد لا يحسنون الي ح ذ ب معناه من ليس جازيا ولا في قربه متعلل وكذلك ليس هناك ما أ ت ع ل ل به و أ ت س ل ى به و أ س ت أ ن س به عندما كنت معهم قريبا ل أ ن ه م كرهوني وارادوا خلعي بل خلعوني إذن فهؤلاء اذا ء إ فقدتهم هناك أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة تكفيني أ و تقيني من و ح ش ة فراقهم وهم ما كانوا ي ح س ن و الي ولا أ ج د متعللا في قربهم هذا معنى هذا البيت نعم ث ل ا ث ة أ ص ح ا ب فؤاد مشيع وأبيض إسليت وأبيض. و أ ب ي ض إ ص ل ي ت وصفراء أ وأبيض ب ي ض و إسليت عيطل نعم ث ل ا ث ة أ ص ح ا ال... ب هذه ا ث ل ا ث ة هنا فاعل كفاني ك ف اي ن ي أ وقاني ما الذي وقاه من فقد هؤلاء او ما الذي وقاه و ح ش ة ف ق ط هؤلاء وقاه ذلك ث ل ا ث ة اشياء ث ل ا ث ة اشياء ما الاول فؤاد ا ل مشيع اي معي فؤاد ا ل مشيع الفؤاد المشيع هو الفؤاد اي القلب الجريء ومشيع معناه الذي معه الشيعه و ا ل ش ي ع ة هي ا ل ج م ا ع ة في ل غ ة العرب أ ي أ ن ه معه ج م ا ع ة بهم أ و بها يتقوى و ي ت ج ر أ ولا يخاف هذا معنى قول مشيع هم معه و إ ذ ا كانوا معه فهو ل ي س و ح د ه وعليه ما يخاف فيقول هو يريد ان يقول ب أ ن قلبه شجاع ثلاثه اصحاب فؤاد أ ي قلب مشيع قوي جريء شجاع هذا المراد و الثاني ما هو و أ ب ي ض إ ص ل ي ت الصاحب الثاني أ ي أ ن معه أ ب ي ض أ ي سيف أ ب ي ض المراد بالسيف أ ي م ا ي سيفي سلاح و أ ب ي ض إ ص ل ي ت أي صقيل لماع لما و أ ب ي ض إ س ل ي د ويش والثالث وصفراء عيطل هذا الصاحب الثالث صفراء أ ي قوس قوس عيطل أ ي طويل صفراء عيطل هذه ا ل ث ل ا ث ة هي أ ص ح ا ب ه التي تكفيه و ح ش ة فقد هؤلاء ا ل أ ح د الذي ن تركهم هذا المراد من هذا البيت نعم ختوف من المنس المتون يزينها رصائع قد ن ي ت رصائع فصائع قد نيطت إ ل ي ه ا ومحمل و قوله ختوف من الملس المتون يزينها قوله من الملس ختوف أ ي هذه القوس هذه ا ل ق وهي س صفراء وعيطل العيطل, العيطل الطويل هذه القوس والقوس مؤنث هتوف أ ي كثير التصويت يصوت كثيرا وكثره التصويت يدل على كثره الرمي وإذا إذا ما كان ما ترمي كثيرا تسمعش ترمي فهو دائما يرمي ل أ ن ه في الغابات ماذا سيفعل لا بد من الرمي الكثير هتوف أ ي كثير التصويت يصوت كثيرا من الملسي هو يصف هذا هذه الصفراء من الملس أ ي هذه الصفراء هتوف كثير الصوت من الملس أ ي من القسي الملس المتون ي من القسي الملس والملس جمع ملساء والملساء هو النا هي ا ل ن ا ع م ة ن ا ع م ة الملمس س إذن ف ا ل ل م الجمع م ل س ا وقوله المتون من الملس المتوني المتون جوهر هذه القسي اي مادتها وهي, العصى وهي العيدان ص و ه ا ل ع ي التي ع ي د ا ا ن ل تصنع القسي منها هو المقصود بالمتون هنا ومتن الشيء في ل غ ة العرب ي ما ظهر لك وبان من جوهره ولذلك يقال متن الطريق وقد ويطلق ق على الظهر المتن إ ذ ن فيقول هذه القوس أ و هذه القسي ملس متونها أ ص ل ه ا الذي صنعت منه ناعم يعيدانها ا ل ن ا ع م ة ل أ ن ه ا ينحتونه ويصنعونه فيصير ناعما هذا المراد من الملس المتونه يزينها رصائع قد نيطت به ويش إ قد نيطت إليها, اليها ومحمل رصائع قد نيطت إ ل ي ه ا رصائع جمع ر ص ي ع ة و ا ل ر ص ي ع ة هي حليه القوس المستديره من الجوهر ومن الخرزات قديما كانوا يزيدون ا ل ق س ي ة بهذا وهذه ز ي ن ة تسمى ر ص ي ع ة وجمعه رصائع قد نيطت بها اي علقت بهذه بهذه القوس بهذه او ل ق س أو بهذه ا ل ص ف ر ة ومحمل أ ي محمل على وزن مفعل اسمه اله والمحمل ك ا ل ح م ا ل ة هي ا ل ع ل ا ق ة ل ل ع ل ا ق ة بكسر العين ا ل ح م ا ل ة والمحمل بمعنى ما يعلق بالقوس وتحمل القوس به على الكتف هكذا ا ل ح م ا ل ة هذه يسمونه محملا يكون من حبل أ و نحوه نعم إ ذ ا زل عنها السهم حنت كانها مرجاءه مرجاءه ثكلى ترن وتعول قوله اذا زل عنها السهم حنت كانها م ر ج ا ء إ اذا زل عنها السهم زل هنا معناه الانزلاق و م ف ا ر ق ة المحل الذي كان فيه الشيء إ ل ى محل آ خ ر لم يكن فيه مضطرا يقال زله هذا أ ص ل معناه لكن المراد بزله هنا هو الخروج لذلك قال إ ذ ا زل عنها السهم إ ذ ا خرج السهم عن هذا القوس حنت أ ي حنت القوس و الحنين صوت رقيق أ و كذا تسمع للقوس صوتا رقيقا هذا الحنين ح ن د ك أ ن ه ا كان هذه القوس م ر ز ا ة أ ي م ص ا ب ة برزء حسب ع ا د ة الناس الرزء إ ذ ا نزل يغير الوضع في الناس فهو استعار هذا لنقوم للجماد فيقول إ ن القوس هذه إ ذ ا زل عنها السهم تسمع للقوس حنينا حنينا يدل على أ ن ه ا قد أ ص ي ب ا ل م ص ي ب ة ل إ ص ا ب ك ا ل م ص ي ب ة تحن أ و تسمع لها صوت ك ذ ل رقيق ي صوت ك ر ا ه ه على هذا ف م ر ز ع ة ماخذنا الرزء والرزء في ل غ ة العرب ا ل م ص ي ب ة ا ل م ص ي ب ة ا ل ع ظ ي م ة كما يفسرونه ا ل م ص ي بفراق ة العظيمة ب عزيز عظيم ل ل إ ن س ا ن من ولد أ و والد أ و ما أ ش ب ه ذلك من, من العظماء فراقه هذا رزء هذا معنى الرزء كما قال المتنبي رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فصرته اذا أ ص ا ب ت ن ي سهام تكسرت النصال على النصال ل ك ث ر ة ا ل ر ز النازل عليه إ ذ ن فهنا مرزعا عي معتادا للرزايا أ و ل ل أ ر ز ا ء للمصاعد لذلك تحم م ر ز ا ة اش قال ب ع د ا ل ث ك ل ا ث ك ل ا ترن وتعول ي ث ك ل ا ا ل ث ك ل ا يقال ثكلت ا ل م ر أ ة اي فقدت ولدها الوحيد فهي فهذه القوس اذا خرج, خرج... إذا خرج السهم من... منها فهي ك أ ن ه ا فقدت ولدها الوحيد ولذلك هي ثقلا ثقلا ولذلك ايش ترن تصوت ايضا والرنين ارفع واقوى من الحنين من ج ه ة الصوت كلها تصويت لكن هذا ارفع من الحنين、رايزي. ترنو أ ي ت ص و ّ د أ ص و ا ت ا ر ق ي ق ة م ت ت ا ب ع ة هذا الرنين اقوى من ا ل أ و ل وتعول هذا أ ي ض ا تصويد لكنه أ ق و ى من جميع ما تقدم تعول أ ي تصيح صياح ك أ ن ه ا ت ب د أ بالحنين ثم الرنين ثم الصياح تبدأ هكذا、بيت. من, من, من أ س ف ل إ ل ى أ ع ل ى ترن وتعول ي هذا تصويره نعم ولست بمهياف, سوامه سوامه. ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعه س ق ب ا ن ه ا وهي بهل ولست ب م ه ي ا ت هذا و ص ف آ خ ر له يقول ولست ب م ه ي ا ف أ ي لست شديد العطش ل أ ن المفعال م ي ي ا ف ولست ب م ف ع ا ل ل ل م ب ا ل غ ة يقال ق و ل ا جاريا في ا ل ل غ ة ها فالرجل يهيف هيفا إ ذ ا ا ش ت د عطشه إ ذ ا ا شتدى عطشه فالمهياف كثير العطش وشديد العطش فيقول هو ليس م ه ي ا ف معناه يقول أ ن ا ص ب و ر أ ت ح م ل ا ل إ ن س ا ن يعطش بالطبع لكن يقول أ ن ا ص ب و ر ولست بمهياف لست بمهياف يعشي سوامه يعشي أ ي يطعمها ويعلفها في وقت المسا ء أ ي في الليل وكذا والسوام جمع س ا ئ م ة وهي ا ل إ ب ل ا ل ر ا ع ي ة التي تنطلق بنفسها كثيرا وليس وراءها من يرعاها مثلا يقال له س ا ئ م في ل غ ة العرب فيقول أ ن ا لست بمهياف يعشي سوامه معنى ذلك لماذا يقول لست بمهياف ما مناسبته مع قوله يعشي سوامه معناه أ ن ه يستطيع أ ن يبعد في المراعي ويذهب بعيدا في المراعي ليلقى المرعى الجيد لسوامه وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا يشعر بالعطش ج و أي يشعر لا ل ا ع ب ل أ ن ه توغل كثيرا الى المراعي ا ل ب ع ي د ة ل أ ن تنال هذه السوام ما ت أ ك ل من المرعى الجيد فهو ما يخاف من هذا إذن فهذا فيه من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ج ي د ة من ج ه ة الصبر وكذا يقول أ ن ا كذا لست بمهياف يعشي سوامه, يعشي سوامه فقط ويخاف العطش ولا يعطيها ما ت أ ك ل كما ينبغي لست ب ذ ل ك يعشي سوامه م ج د ع ة س ق ب ا ن ه ا حال السوامي كوني هذه السوامي قد جدعت آ ذ ا ن ذكور أ و ل ا د ه ا السقب الولد للذكر ولد ا ل إ ب ل الصغير يقال له السقب ويجمع على س ق ب ا ن م ج د ع ة س ق ب ا ن ه ا حال كون ا ل أ و ل ا د الصغار لأولادها هذه السوام قد جدعت أ ي قطعت اذانها من ش د ة الجوع او من ش د ة كذا لا أ و قطعت اذانها من شخص تعدى عليها مثلا وهذه كل م ع ا ن ي ا ل م ع ر و ف ة عندهم و أ ه ل المواشي يعرفونها جيدا م ج د ع ة س ق ب ا ن ه ا وهي بهل و لماذا جدعت اذانها قال ل أ ن ه ا تكون بهلا و وهي بهل و والحال أ ن ه ا بهل و والبهل و جمع ب ا ه ل ة و ا ل ب ا ه ل ة هي ا ل ن ا ق ة التي تركت لا صرار على ضرعها هناك شيء يربطون فما الضرع الثدي ا ل الحيوان يربطون ه بشيء、رأيت. لا صرار على طريقها فهي بوهل م ت ر و ك ة لا راعي معها أ ي ض ا فيقول أ ن ا لست ليس ليست سوامي ك س و ا م ي من هذا حاله إ ن م ا أ ن ا أ ص ع ب سوامي و أ ت و غ ل في الغابات وفي المراعي و ت أ ك ل هذه السوام, السوام مني معي ما تريد ولا تكون هناك لا يكون هناك عيب في أ و ل ا د ه ا ولا شيء هذا المراد نعم ولا جب ئ أ ك ه ى مرب بعرسه يطالعها في ش أ ن ه كيف, كيف يفعله ولا جب ئ أ ك ه ى يصف نفسه يقول ولا جب ئ أي لست جبانا الجبا هو الجبان أ ك ه ا هذا أ ي ض ا معناه جبان ضعيف جبان ضعيف لكن مع فرق في المعنى و ل أ ن ا ل أ ك ه ا قد يكون ضعفا من ح ش م ة أ و هيبه أ ومش ا أ ب ه ذ ل ك ت ق و ل فلان ي ت ك ها فلانا أن ي ها ب ه ف ي ض ع ف أ م ا م ه أن ي ت ك ل ى بكذا أ و كذا أ و ما أ ش ب ه ذلك ه ذ ا ن و ع من ا ل ض ع ف و ا ل ج ب ن لكن هناك ج ب ن ليس ش ي ا م ن ه ذ ا ليس ب ه ذ ا ي ك و ن جبن ا شديد ا رأيت و أ ك ه ى ي أ ت ي بهذا المعنى وهو المراد هنا أ ي انه جبان ضعيف وجاء ب أ ك ه ى بعد ج ب و ج ب في ه معنى, معنى الجبن ذلك للتوكيد كما تقدمت ا ل ا ش ا ر ة إ ل ى هذا ولا جب ان اي لست جبانا ضعيفا مرب ب أ ه ل ه من أرب اسم فاعل من أ ر ب بمعنى اقام تقول أ ر ب فلان بحفر الباطن أ ي أ ق ا م أ و أ ر ب بالرياض أ ق ا م به بها مثلا إ ذ ن فمرب اسم فاعل من أ ر ب أ ي مقيم مرب ب أ ه ل ه أ ي لست مقيما بعرسه لست مربا بعرسي أ ي بزوجتي ب م ر ا ه لا أ ف ا ر ق ه ا لست دائما دائما م ق ي م معها ملازم كذا ل أ ن ي رجل لا بد من التحرك من هنا و هنا واعود فلست ملازما دائما مقيما عند عرسي والعرس هي ا ل م ر أ ة أ و ز و ج ة ا ل إ ن س ا ن لست مربا بأهل بأهل بأهل بعرسه ايش قال يطالعه يطالع يطالعها أي يراجعها ي و س ت في ت ح و ط ش م ن ه ا الآراء في امره ل أ و وما ش ب ذ لان ك ي ط ل ع ه ا في ش أ ه أمره أموره في في أي لأن ا ل ش أ ن مفرد و أ ض ي ف إ ل ى الضمير فهذا يدل على العموم و إ ن كان لفظه ا ل ش أ ن مفردا لكن إ ض ا ف ت ه إ ل ى ا ل م ع ر ف ة الضمير يعم وهذا كثير في كلام العرب ومنه قوله تعالى وَإِنْ تعد َُُّ ن ِ ع ْ م َ ة َ الله َِّ لا َ تحصوها ُْ تَعُدُّوا ض فهكذا ا ل ش أ ن واحد مفرد أ ض ي ف إ ل ى ا ل م ع ر ف ة والضمير فكان بمعنى الجمع يعني معناه م ط ا ل ع ه ا بشؤونه فهو رجل لكن ما عنده ر أ ي ها ل أ ن ه ضعيف هو يريد نقول كذا أ ن ا رجل عندي رجوله ليست الامور ليست ا م و ر بيد زوجتي فقط لا يطالعها في ش أ ن ه كيف يفعل إ ذ ا حصل شيء من شؤونه ما س ي ط ل يتصرف ي س أ ل زوجته إ ي ش رايك و هذا كذا و إ ل ا ما يتحرك يقول أ ن ا لست بهذا هذا مراد مرد ب أ ه ل ه يطالعها في ش أ ن ه كيف يفعل أ ن ا لست بذاك ل ل ك نعم و خرق هيق أ ن فؤاده المكاء به يظل ي ل ع ولا و ي س ف و ل خرق هيق ك أ ن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل ولا خارق هذا كله اوصاف نفسه يقول ولا خارق أ ي لست ب ا ل خ ا ر ق ة والخارق هنا في ل غ ة العرب المتحير من ش د ة الحياء والخوف الذي ما يتصرف من ش د ة الحياء والخوف مثلا وهذا لي سيد محمود لست خارقا ولا خارق اي لست بمتحير تحيرا شديدا أ و مضطرب إ ن شئت قلت مضطرب من ش د ة ا ل ح ي ا ة ومن ش د ة الخوف مضطرب لست ب ذ ل ك يعني معناه ي ص ف ن ف س ه ب ا ل ر ز ا ن ة والثبات والتؤده و ا ل ت أ ن ي مع الحوادث و ه ذ ا وصل جيد ولخرط ا هيق أ ي لست هيقا والهيق هو الظليم والظليم ذكر النعام ويقصد بهذا أ ن ه ليس كالظليم الذي ذكر النعام يكون شديد الجري عند مروع هذا لمن جرب هذا تجد ذكر الظليم إ ذ ا سمع شيئا او كذا يخوفه لا ي ت ر ك ه ش ي ء يفر فرارا يروح هذا, هذا الظليم فيقول أ ن ا لست كالظليم أ ي ض ا خواف ل أ د ن ى شيء أ ت ح ي ر و أ ذ ه ب يمنه ويسرا لا هذا المراد ولا خريط هيط ك أ ن فؤاده هذا الهيق والخرق ك أ ن فؤاده ك أ ن قلبه يظل به ا ل م ك ا ء يعلو و ي س ف ل يظل به ا ل م ك ا ء أ ي ظل هنا بمعنى يدوم هذا المراد يظل به ا ل م ك ا ء و ا ل م ك ا ء اسم طائر صغير أ ب ي ض يقول بعض اهل العلم إ ن ه كثير الوجود في أ ر ض الحجاز لكن على كل حال هو طائر صغير أ ب ي ض له صفير صفير هذا اسم ل ص ف ي ر هذا ا صوت مصدر للصوت صفر يصفر صفيرا فهذا ا ل م ك ا و كثير التصفير يصفر كثيرا ولذلك قيل له مكاء بتشديد الكاف وضم الميم للمبالغه لكثره صياحه وصفره وهو ماخوذ من مكا يمكو مكاء اي مكا م مكاء ك و أي صفر وجمعه مكاكي مكاكي جمع مكاء كما قال م ر القيس ك أ ن مكاكي الجواء غديه سلبن او أ صبحن ا سلافا من ر ح ي ط مفلفل يصف ي المكاكي بهذا تكثر الصوت تكثر التصويت تصفر كثيرا فيقول الشنفره أ ن ا لست ب ه ي ط ولا خ ر ي ط قلبي ك أ ن قلبي بيدي او عند هذا البكاء يتغير او يتنقل بقلبي يسفر ل أ ن ه طائر صغير يتنقل على الاغصان ب خ ف ة و س ر ع ة وهذا دلل الاضطراب ليس لهذا الطائر ثبات اذن ف ك أ ن أ ن ا لست خرقا هيقا ك أ ن قلبه مع هذا المكائي ب يتنقل به ي م ن ة ويسره يعلو به وينزل لست كذا أي ا ل معناه أ ن ه ثابت في قلبه ثبات وليس خوافا خرقا هيقا. هيقا نعم ولا خالف د ا ر ي ة متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل ولا, ولا خالف د ا ر ي ة أ ي لست كذلك خالفا والخالف المراد بي هنا المتخلف عن الخير, عن الخير المتخلف عن الخير هذا المراد ب خ ا ل ف هنا ولا خالف والغالب أن في مثل هذا أ ن تلحق بتاء في ا ل آ خ ر ل ل م ب ا ل غ ة فيقال خ ا ل ف ة وستاتي التاء في د ا ر ي ة بعده اذا فلا ولا خالف أ ي لست متخلفا عن فعل الخيرات هذا المراد د ا ر ي ة ولست كذلك رجلا داريا ن س ب ة إ ل ى الدار نسبه ع ش إ ل ى الدار أ ي لست ملازما لداري دائما لا أ خ ر ج منها ولا بد من الخروج للسعي فيقول لا أ ن ا لست د ا ر ي ا ملازما للدار دائما لا هذا ا ل م ر ا ر ولا د ا ر ي ة كذلك والتاء هنا ل ل م ب ا ل غ ة ا ل ن س ب ة إ ل ى الدار دار داري أ ي يلازم الدار ولا يخرج منها لست بذاك ولا خ ا ل ف د ا ر ي ة متغزل أ ي متغزل الذي يراود النساء ويحادثهن دائما هذا المراد المتغزل من غزل يغزل غزلا ا إ ذ عدس النساء أ و كذا فتغزل <تكلم> أ ي تكلف هذا الغزل و ت ا و م ه هكذا فلست بذاك نعم متغزل ي ر و ه و يغدو أ ي يدخل في المساء و يدخل في الصباح أ ي يصبح و يمسي داهنا يدهن جلده بالدهن فقط في الصباح تجده عنده الدهن النساء عند النساء ويدهن نفسه به وفي المساء كذلك يقول لست هك هكذا معناه يقول انا م ع ه ي ق و لست ل على أ ح و ا ل أ و عادات او أ خ ل ا ق النساء أ ن ا رجل عندي اخلاق الرجوله ما عندي التغزل الكثير والدهان لا يروه و ي غ د و داهنا حال كونه يدهن يتكحل أ ي يستعمل ا ل ك ح ل في عينيه ويتشبه ب ا ل ن س ا دائما هكذا أ ن ا لا أ ن ا لست بذات ولست بعل شره دون خيره نعم أ ل ف إ ذ ا ما رعته احتاج اعزل ولست بعل لست بعل م كذلك العل كما سبق ان قلنا في ب د ا ي ة الدرس ا ل ل ف ظ الواحده قد تكون لها ع د ة معاني فعله هنا ي أ ت ي بمعنى القراد القراد تعرفون القراد و ي أ ت ي بمعنى الرجل الذي لا غنى عنده في الخير عنده في الحرب ولا عند ا ل نزول الضيف لا تجده ما عنده غنى أ و العل يكون بمعنى الرجل الصغير ا ل ج س م الكبير في السن الجسمه صغير, صغير وكبير في السن هذا عند العرب معناه هذان الأمران مما يضعف الرجل هذا ن ا ل أ م ر ان م م ا يضعف ا ل ر ج ل ه ذ ا ض ع ف ا هو هذا هو ه ا هو هذا ه ذ ا هو ا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ا هو هذا هو هذا ه هذا ف ا ل ع ل يأتي ب ه ذ ا ا ل م ع ن ى و ل س ت ب ع ل ذ ا هو ه ا ل ب ع د ه ش ر ه د و ن خ ي ر ه ش ر ه دون خير هذا ا ل ج م ل ة وصف للعلم شره دون خيره ما معنى هذا ا ل شره دون خيره هل معناه أ ق ل من خيره أ و أ ز ي د فوقه أ ز ي د المقام ي ق ض ي هذا بحسب المقامات التي تستعمل فيها ل ف ظ ة دون ل أ ن الدون ت أ ت ي لمعاني ل ف ظ ة ا ل واحده عده معاني فاذا قلنا دون بمعنى ازيد يكون فوق شره دون خيره لست بذلك نعم نعم طيب يصلح أ ي ض ا كذلك هذا قلت اشرت إ ل ى هذا ا د و ن له معاني إ ذ ن ينظروا المعنى المناسب فلو قلت شره قبل خيره يستقيم ولا مانع و ا ل ن ك ه لا تتزاحم يقصد هذا فوق ان شره فوق خيره أ و يقصد ان شره قبل خيره قصد هذا لا مانع نعم أشيش؟ طيب يعني شره اقل من من خيره طيب هذا معنى أ ي ض ا صحيح لها م ع ن ى حسب المعاني التي لدون لكن يكشف هذا بحسب المقامات والقرائن في الكلام الذي وردت لفظ د و ن فيه لا بد من هذا نعم ألفة أ ل ف هذا لست ب أ ل ا ف وينما ق ا ل أ ل ف ا ل ن و ص ل م ن و ع من الصرف ل ل و ص ف ي ة و ز ن ا ل ف ع ل أ ل ف ا اذا ما روحت ه ه ت ا ج أ ع ز ل أ ل ف ا م ع ن ى أ ل ف ا اي لست ب ا ل ذ ي لا غناء عنده في الخير عند ل ص و ل م ن ا س ب ة ل أ ن يقوم بفعل خير ما عنده ما عنده غناء جاءت م ن ا س ب ة كان ينبغي أ ن يفعل الخير لكن لا لا لا ما يفعل هذا يقاله أ ل ف أ ل ف ه اي لا غناء عنده في عند ا ل نزول ضيف وعند حرب بل يلف إ ح د ى رجليه ب ا ل أ خ ر ى وينام ويترك الضيوف و أ ح ر ى الحرب هذا معنى أ ل ف و أ ل ف ي أ ت ي لمعاني ك ث ي ر ة منها الرجل المتدان الفخذين السمن من المتدان الفخذين من السمن وهذا عند العرب معيب في الرجال مستحسن في النساء هذا ا ل أ ل ف ويدل على هذا من باب البيان قول بعضهم لعلهم شعراء ا ل ح م ا س ة تساهم ثوباها ففي الدرع ر ا د ة وفي المرط لفاوان رد فهما ع ب ل فوالله ما أ د ر ي أ ز ي د ت م ل ا ح ة وحسنا على النسوان أ م ليس لي عقل ف أ ل ف لفاوان ي قال لفاوان ي أ ي فخذان ي ضخمتان ي أ و ضخمان ساقاني ساقاني ساقاني ساقاني ساقنعش ملتفاني. ملتفاني نعم ملتفان لكن هذا يختلف عن الفاواني ب ن ا ا ل ل فاواني ب ن ا بمعنى ف خ ذ ا ن ضخمان هذا المرادي ف هذا البيت ف ي أ ت ي أ ل ف ل هذا المعنى و أ ل ف ي أ ت ي ل م ع ن ى ث ا ل ث ي أ ت ي بمعنى الشخص الذي ي م ل أ لسانه فمه فما يستطيع أ ن يتكلم ب س ه و ل ة إ ل ا بعد بطء وثقل شفتم هذا ها شفته هو هذا يقال له أ ل ف يقال له أ ل ف أ ي ض ا على كل حال فهذه المعاني م ت و ا ر د ة أ و م و ج و د ة ح ا ص ل ة في ل ف ظ ة أ ل ف الفه قال إ ذ ا ما رعته اهتاجه اعزل اذا ما رعته هذا ا ل أ ل ف على المعنى ا ل أ و ل إ ذ ا ما رعته أ ي أ ف ز ع ت ه وخوفته هذا معنى قول رعته إ ه ت ا ج ه اي تحرك ب ح م يعني يتحرك ب ح م من الهوج أو من الهاجه او ل ه ه ا ج أ من الهيج لا يكون م ثابتا ي ه ت ا ج أ ي ا ل ط ر ب ويتحرك تحركه تحرك احمق هذا المراد يحتاجه اذا خوفته والله يخاف ما يثبت له قرار أ ع ز ل أ ي أ ع ز ل الذي ليس له سلاح اذا ر ع ت ه تجده يتطرب ك أ ن ه ما ع ن د ا ل سلاح نعم ولست بمحيار الظلام إ ذ ا ا ن تحت هدى الهوجل ل ع س ي في اهماء هوجل ولست يقول ولست بمحيار الظلام من أ و ص ا ف ه يقول لست بمحيار الظلام و محيار على وزن م فعال أ ي كثير ا ل ح ي ر ة و إ ض ا ف ة إ ل ى الظلام يقصد أ ن ه ليس كثير ا ل ح ي ر ة في الظلام إ ذ ا ف ا ل إ ض ا ف ة هنا على تقدير الحرف الجار في ولست بمحيار في الظلام فقال ولست بمحيار الظلام فيقول هو شجاع آه هو شجاع لو دخل في الظلام ما يخاف ولست بمحيار الظلام ه ايش بعده اي ولست خائفا كمن في الظلام او الخوف في الظلام اذا انتحت هدى الهوج للعسيف يهماء هوجل أ ي لا أ خ ا ف إ ذ ا انتحت يهماء أ ي اعترضت وقصدت يهماء يهماء هذا الفلاه ا ل و ا س ع ة التي لا علم فيها ولا يهتدى لطرقها يقال لهماء وهوجل كذلك ي ا د ب بهذا المعنى إ ذ ن فيكون هوجل بعده بدلا أ و عطف بيان للتوكيد يهماء هوجل جان معناهم هو واحد أ ي إ ذ ا اعترضت هذه اليهماء الهوجل هدى العسيف والهدى هنا يقصد به طريق ا ل ه د ا ي ة أ و الطريق الذي يهتدي به العسيف العسيف على وزن فعيل اسم ل ل م ب ا ل غ ة و أ ص ل ه اسم فاعل للذي يكثر في الى الشيء يقال له عسيف كما يقال السكير وصدير و أ م ا استعماله في اسم المفعول فهذا قليل فهذا ق ليس ل ل ي بقياس كما يقولون ا ل آ ن خريج وهذا اسم مفعول وليس فاعلا فهذا في ا ل ح ق ي ق ة ف ي شيء ليس بمقيس العسيف أ ي الكثير التعسف في السير أ ي الكثير المشي على غير هدى ا لا ذ ي يمشي غير على ل هدى ي ع ر ف الطريق و ماشي كذا ما أ د ر ي أ ي ن يذهب ربما يقول هذا هذا دربي ثم يقول لا والله لا لسى ب ذ ا ي أ خ ذ يمنه أ و يسرا ل أ ن ه ما يعرف الطريق فهذا يقال له عسير مشى على غير هدى كما قال الطغرائي في لاميه العجم فسر بنا في ذمام الليل معتسفا ف ن ف ح ة الطيب تهدينا إ ل ى الحلل فسر بنا في, في ذمام الليل معتسفا, معتسفاً محل ع ت س ف ا م الشاهد في ذمام الليل معتسفا الليل ذمام حال كوننا أ و حال كونك لا تعرف الطريق لست على هدى على ب ص ي ر ة تمشي هكذا إ ذ اذا فالعسيف ا ل ي يمشي إلى غيره ذ اعترضت هذه اليهماء الهوجل طريق ة الهوجل شفت الهوجل الذي ا س تقدم أ ي ض ا وبعده العسي ف الهوجل بمعنى آ خ ر الهوجل يقال ي ق انه ل إ الرجل الذي طويل سريع يمشي على غير ه د سريع ما له هكذا طبعا أ و الوخم ايش ايش؟ الوخم الثقيل الذي لا يدري مع هاكر يطلق الهوجل عليه أ ي ض اي أ إ ذ ا اعتربت هذه, أو هذه اليهماء ه ا الهوجل طريق الرجل العسيف ي الذي يمشي ل غير هدى وليس ثابتا وهو وخم ثقيل لا أ ت ح ي ر مثل تحيره ك أ ن ي في الظلام ل أ ن ي في الظلام ف إ ن ي لا أ ت ح ي ر ف إ ن ي لا أ ت ح ي ر تحير الماشي في الظلام كما يحصل لهذا العسيف الذي ليس له ثبات ورباطه جعش هذا المعنى نعم هذا ا ل آ ن س ا ل ح س ن الله ي ل ذ ا ي ل ن معاذ ا ه معاذ ل ل ه ي ل ن معاذ ل ل ه ي ل ن ا ل ل ه يلعن معاذ ل ل ه م ا ل ل ه ع ن ذ الله يلعن م ا ل ل ه ي م ع ي ل معاذ ل ه يلعن م ع ل ل ه ل ا ذ الله ع ا ل ل ه يلعن ا ه ي ل معاذ يلعن م ع ا ه ي ع ل ل ه ي ل ه يلعن ه ا ذ الله ا ل ل ه يلعن ل ل ه ي ل ع ه ي م لا لا هو قصد الغيوب هذا خ ا ر ج ا ل س ن ة هو ي ر ي د ي ق و ل الكحل معروف أ ن ه من ز ي ن ة النساء وقد ت ك ح ل ا ل إ ن س ا ن للدواء و ل ل س ن ة وكذا لكن هو لا يريد هذا هنا يريد هذا هنا هذا بعيد من ا ل س ن ة هذا ما أ د ر ي لا يريد هذا هنا افهم تفهم ثم هو كما سبق قلت المعاني هو رجل يتكلم رجل عادي كما يقال يتكلم ما عنده ولا يدخل في, في الديانه او في كذا بل كلامه تجد بعض كلام مخالفا للشر ي صحيح كثيرا بعض كذا وبعضه على الطبع و ا ل ع ا د ة وبعضه م خ ا ل ب الشر وهكذا تفهم ها لا ما هذا نريد, نحن نريد ان نعرف العربيه الفاظه معاني مشر ي ف ه م هذا أ م ا الشرع هو كذا وهو بعيد من ا ل ش ر ع ولا خرق هيق لا لا لا هنا إ ذ ا كان أ خ ر ق تغير المعنى وهو قريب منه تغير ت غ ي ر ما اي نعم و ا ل أ ح م ق هو ا ل أ ح م ق فالمعنى متقارب اللهم صل وسلم عليه نعم نعم هو إ ذ ا قلت أ خ ر ق أ خ ر ق ي أ ت ي بمعنى ا ل أ ح م ق تفهم و ا ل أ خ ر ق في ل غ ة العرب يستعمل ي أ ي ض ا في الشخص الذي لا يحسن فيه إلى شيء مثلا وليس أ ح م ق لكن مثلا ما جرب مثلا ما اعرف صناعه ا ل س ي ا ر ة ولا كذا في أ م و ر كذا يقول أ ن ا أ خ ر ق في هذا أ ي ما مارسته ولا أ ع ر ف كيف أ ص ن ع ه فيقال أ خ ر ق وكذلك خرقاع يقال ل ل م ر أ ة التي تكون كذا العرب تطلق هذا على ا ل م ر أ ة التي لا تعمل في البيت ل ر ف ع ة مكانتها أ و لكذا او لكذا فيقال خ ر ق ا ء ها كما قال ش س م خرقاء م ح ب و ب ة غيلان ذي الرمه ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني ا م ي ة هو ر أ ى هذه ا ل م ر أ ة على اول م ر ة راها ف ع ج ب ت ه فاراد ا يتصل بها استغفر الله وقال لها ف ج أ ة والله أ ن ا أ ر ي د منك شيء أ ر ي د شيء أنا جوعان اريد ا ل أ ك ل وكذا استعلي طعام فقالت له أ ن ا خرقاء م اي معناه أ لا أ ح س ن الطبخ وليس معناه انها حمقاء فرق بين ذا وذا فقال, فقال لا انت أ خرقاء قال نعم قالت نعم كيف هذا ويريد ط ر ي ق ة ي د ا خ ل ه ما ادري ا ي و ة طيب هوذا ايش معناه في هذا الحديث أ ي ه و د ا هو هذا الذي يقول ا ل آ ن مؤنث خرقاء وهذه اسم ح ب ت ه ا ايش اسم غيلان كما قال هيهات خرقاء الا أ ن يقربها ذو العرش والشعشعانات العياهيم يصفها ا ك ذ ا إ ذ ا فخرقاء معناه هنا لا تعرف ا ل ص ن ا ع ة ليست حمقى هنا لكن ما تعرف العمل ذا يظل به مكاغو يظل به مكاغو لا يتيح به مشهد فوق ل م س ا عن س ي ر ي ا اي نعم ي ا ل طريقه نعم هذا يداوم يظل به مكاغو هو وصف ا لهذه التقدمه قبله ايش الوصف الذي قبله و لا خرق هيط كان أ ن ف ؤ د ه ك أ فؤاده يظل به المكاو فؤاد قلبه هذا القلبُهُ مع المكاء الطار الصغير هذا الطائر يطير به بفؤاده ه ب إ ل ى أ ع ل ى و إ ل ى أ س ف ل و يصفر و هذا ي دل على عدم الثبات أ ي و ة يدل على الاضطراب لمن هذا الفؤاد بيده لفؤادي هذا الذي بيدي, بيدي الطائر وكذا ر أ ي ت نعم لكن الذي لا يجوز ان يعلمه ا ل آ ن يفهم الذي معنا ا ل آ ن هنا كم ذكرنا يكون ايه و أ م ا م و فوق وتحت آه؟ نعم ي أ ت ي نعم ي أ ت ي نعم هذا حسب شوف هذا سبقا قلت لكم هذا حسب, حسب المقامات المقام الذي ت أ ت ي لفظه دون فيه تنتبه السياق ه ا صمت الكلام من أ و ل إ ل ى آ خ ر تتامل فيه حتى تكشف المراد من معنى دون لا هو موجود لكن ما أ ذ ك ر ا ل آ ن موجود ربما أ ذ ك ر فيما بعد أ م ا ا ل آ ن لا <تصفيق> طيب لا بس هو ف س ل هذا ا ل آ ن يقال إ ذ ا احتمل ما دام م لدون معاني ف إ ذ ا أ م ك ن أ ن تفسر دون في هذه ا ل آ ي ة بمعنيين أو م ع او ن ي أكثر ه ه ذ المعانيان أو ي ن صحيحان شرعا ن يفهم كلامي صحيحان فيفسر الشرعان به وهذا ما ذكره إ م ا م المفسرين محمد بن ا ج ر ي ن الطبري في تفسير الكتاب مثل هذا يبدو في ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا كانت اللفظ غ ة ا ل ل ا ل ع ر ب ي ة لها معاني ع د ة وهذه المعاني ا ل ع د ة تصله شرعا ل ه ذ ه ا ل ل ف ظ ة ل بهذا المقام ف ت ف س ي ل ه ب ه ل ا م ع ن ى صحيح لكن يبقى ا ل آ ن هل نرجع بعض المعاني على ا ل بعض ا ل آ خ ر وهذا الترجيع نفعله أ و ن أ ت ي ه باستحضار ت ف ا ص ي ر السلف ها وخاصه تفسير رسول الله اولا نفسه ثم ا ل ص ح ا ب ة وهكذا حتى نستطيع أ ن نرجه إ ذ ا أ ر د ن ا ا ل ت ر ج ي لكن من حيث ا ل ج م ل ة ما دامت اللفظه صحيحه بهذه المعاني في ا ل ل غ ة فنقول صحيح لا غبار في مثل هذا